يقول السائل ما صحة هذه العبارة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظللته الغمامة ومشى على الرمل فلم تظهر له علامة وهو شفيع المذنبين يوم القيامة هذا داخل في فيما سبق يعني بعض هذه الألفاظ فيها مجاوزة فيها مجاوزة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال بعض أهل العلم المتقدمين هذا الوصف العظيم الجليل الثابت في الأحاديث الصحيحة أليس فيه غنيا عن مثل التكلف إذا مشى ليس له علامة إذا مشى ليس له علامة يعني عندما يطع الأرض عليه الصلاة والسلام لا يكون لموطئ قدمه في الأرض علامة هذا كل من التجاوز في في في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيح غنية عن مثل هذه التكلفات والتجاوزات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وفيما يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام شفيعا للخلائق يوم القيامه هذا حق، ودلت عليه النصوص وكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون ذلك ويدركونه، لكنهم أيضا أهل بصيرة في هذا الباب وبعد عن التجاوز والتعدي ولننظر إلى السؤال العظيم الذي طرحه أبو هريرة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فنبه عليه الصلاة والسلام على أهمية الإخلاص وضرورة هذا الأمر لنيل الشفاعة وشفاعته عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا عن إذن من الله له من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه ولا تكون أيضا إلا عن من رضي الله قوله وعمله كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولهذا من أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة فعليه بالإخلاص والاتباع الإخلاص للمعبود والاتباع للرسول صلوات الله وسلامه عليه نعم. يقول يوجد بعض الأفلام تمثل فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويمثل فيها بعض الصحابة رضي الله عنهم. هذا من العمل الباطل والتمثيل تمثيل الأشخاص من حيث هو تكلم فيه كثير من أهل العلم من حيث هو كذب وباطل وخلاف الحقيقة والواقع فكيف إذا كان بلغ الأمر بأن تمثل أشخاص وأوصاف وأداب صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليه وغالبا ما يكون هذا التمثيل من أناس من همل الناس ويتخذون التمثيل نوعا صناعة يربحون من ورائها ويستجدون من ورائها ويبحثون من ورائها عن الاموال وإن كان ما كان في ذلك ولهذا بلغني أن في بعض القنوات يعرض تمثيل لقصة يوسف عليه السلام واختاروا شابا جميلا وسيما زعموا أنه يوسف وكان يمثل يوسف عليه السلام في القصة ويأتون في, في, في القصة بأشياء باطلة وأمور تنبع عن جهلهم بالقصة من, من حيث هي وتنبع أيضا عن مخاطرتهم هذه المخاطره العظيمة بجعل أشخاص يمثلون أشخاص, أشخاص من همل الناس يمثلون صفة الناس وخيارهم صلوات الله وسلام عليهم فهذا من الأعمال الباطلة الأعمال المحرمة التي لا تجوز